بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ما يضل فلا هادي له واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصل كلامي كتاب الله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 وتحذيره اياهم الفرقه ام باذن فرماني في غمبري صلى الله عليه وسلم كادويتي بامتك واو ياكلون توالى فرماني كدو بامتك وجماعات وجماع بامتك وتساندوني لا تفرقه بلزوم الجماعه يعني الاجتماع الاجتماع، وشن معناه كشيء إن شاء الله بعسي أنا كي، وتحضيره إياهم الفرقة جاء جماعه لبرامب الفرقة ذا ناو كابو فرقة كيا عكس جماعية وجماعة عكس فرقة يا بمعنى الاجتماع. الشيخ ربيع حفظه الله لا كتبي الذريعة الله الجماعة هي الحق. بكرتي الحق عندي الجماعه هي الحق والمتمسكون بالحق هم الجماعه هم حق جماعه هم مش اوانيك هل حقا جماعه خالفهم الاكثرون وان خالفهم الاكثرون بيش حديثك أتمنى جماعة لزمانة بمعنى الاجتماع وهو ضد التفرق يعني لزمانة الجماعة يعني الاجتماع وجماعيش بها كسك أو تريت حتى أقاموا متفرقش بن لزمانة جماعة أو تريت هم القوم الذين اجتمعوا على أمر ما السر بذعبي الأساس في النبي باطل بن, بن في اللغة بيتجمع أما لأصطلاحاً شن معنايش يعني هي شن معنايش يعني بيج بيج معادانا هو إيش هيلوم عن معنايك مشهورة هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم طبعاً أما على الكتاب والسنة أما تعريفي معروف ضم ابن تيمية رحمه الله يعني تعريفي جماعة السلف كات السلف يعني أقل قل ببيتة ولا للصميع كي إمام ابن تيمية شون شون تسمي أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يعني أهل السنة النبوية والجماعة يعني فهم السلف فبرجي شيء وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني السنة والسلف سنه وفهم السلف ويكي لو تعريف معروف عنك لأقوالش استمتعيها توا تعريف جماعة كادبة. السلف جال سلفيش صحابة سلفة وتابعيني السلف وتابعو تابعيني سلف يعني أوانين كوا متزمبون بمنهجي شيوء اللي تابعو تابعين وتابعين فمنهجي صحابو كابو أولويات بوصحابي همو صحابة سلفن. همو كلا وتابعو صحاب روشون كملا قاعد حديث هاتوا الشاطر كمان شن حديثي حديثي مثلا لباسي جماعة حديثي حذيفة كريمان لنص حديث كعب رضي الله عنه فمأ تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم أما مفهومك لما فهيم جماعة جماعة المسلمين وإمامه قال حذيفة قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فهو عندي جرّجة معناه مني مفهومك لما في مكان منه كشيء خليفني يعني اجتماعي مصومانة خليفني منه لم يكن لهم جماعة لإمام فقال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعظ بقص الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وارواها حديث اكتمانى حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا ما تميتة جاهلاً. وارواها حديث اكتمانى حديث عباد نسارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم وعظة قال فيها عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. ابا يعني لنا والصحابه اشل مجموعات تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال ظلام لهمو لهمو نصك لك سناه بس جمعها ما بس فيكني يعني خلقني زوريني خلق ولا يقصد بالجماعة هنا مجموع الناس وعامتهم ولا أغلبهم ولا سواده إلا صحابة مثلا لسأدم صحابة بوت لا يا جماعة أو صحابة هم يكتوى فإن السواد الأعظم في ذلك الوقت على الحق لقرب الناس من عهد النبوة ولتزكية النبي صلى الله عليه وسلم للقرون الفاضلة أما من بعدهم فلا عبرة بالكثرة لعموم الأدلة التي تدل على الناس سيكثر فيهم الخبث وتفترق الأمم إلى 73 وأن الإسلام يعود غريبا وإلى اخره يعني است تفسير جماعة بكبلي السواد الأعظم جماعة بريتيال الزوريني خلق أو نابت ما لم يجتمعوا على الحق يعني أجلس الحقب القديمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطائف المنصورة أهل السنة والجماعة فرقة واحدة من ثلاثة وسبعين فرقة، يعني فرخه لأن لنيو حفظ سفره كابو كمينام، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفترق اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو الثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمة على ثلاثة وسبعين فرقة كأو كلمي جماعة إكشك لنا وكاني أهل السنة وكل حديث صحيح دهاتوا ده لا هند إلا ألفاظ روايات حديث افتراق دهاتوا ده إن هذه الأمة ستفلق على إحدى وسبعين فلقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة هي الجماعة وكلا ابن بيع عصمتوا وشيخ البنيال حديث صحيح بما قبله وما بعده بعد أن ذكر طرقا أخ آخر يا أخرا الحديث لا بر باخي منهجي جماعة ومنهجي حق ومنهج أهل السنوج مع أبينين شاندين كسله محدثين كتبه كان الكتبه كاني بابي كان دانا انا والسلام بون بنو بخاري مسلم وامام نسائي وامام الترمذي هم امانه الكتبه كاني انا بابي ده انا وباب 22 جماه مثلا امامي بخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه. الله باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطاء وما أمر النبي بلزوم الجماعة بلزوم الجماعه جاء البخاري خلف تفسيره بشي وهم أهل العلم الجماعة هم أهل العلم إمام مسلم لك كتاب الإمارة من صحيحه باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعه ومفارقة الجماعة الجماعه يا مفارقه الجماعه امامي نسائي لاسنا نحيده الله قتل من فارق الجماعه وترمذي باب الكلاوي باب ما جاء في لزوم الجماعة وهل وهم محدثين زر كما ينكدون بلغ او جماعتيك يعني التزامًا في وبيت والجماعة التي يجب على المسلم لزومها ويحرم الخروج عليها ويستحق الوعيد من فارقها هم أهل الحق في كل عصر ومصر وإن قل لس لقَرْحَقَبِدَ قال أبو شامع المقتسي رحمه الله حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة حاشكات أمر بجماعات فالمراد به لزم الحق واتباعه وإن كان المستمسك به قليلا والمخالف كثيرا يعني أجر وأنشد سبيوغرن كامب يام قولي بن مسعود إن الجماعة ما وافقت الحق وما وافقت الحق وإن كنت وحدك خدبة هجبي قال نعيم بن حماد أي إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه قبل أن تفسد. يعني بول مع جماعة المسلمين جنبه، جماعة المسلمين إما رواه دولة أو جنب، إما مخلي فجنب. لسال من هاجج معبرته وإن كنت وحد، فإنك الجماعة حينئذ. وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سنه وتفصيل الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. يعني شكل لما في مكان جماعة وياه. رحمه الله عن علي بن الحسن. ما مترمزلي وياك كدوة عن علي بن الحسن. قوله سألت عبد الله بن المبارك من الجماعة. علي بالسلام لعبد الله يكون مبارك كدوة. تجمعات كي. فقال أبو بكر وعمر. هو أبو بكر وعمر جماعة. يا أبو بكر وعمر ملدونا. ملدونا. أولا جمعيك شيء مالي أبو بكر عمر أخير ما بستم يعني معروف لي قيل له قد مات أبو بكر عمر أبو بكر عمر مردونا شوان جماعا قال فلان وفلان قيل له قد مات فلان وفلان أي شو قال عبد الله بن مبارك وابو حمز السكري جماعا محمد كوري ميمون كسر عابد خوالنا اسمان السلفي صحيح هو أبو حمز السكري جماعا وقول الترمذي هذا موافق لما تقدم معنا قبل قليل قول الإمام البخاري رحمه الله في معنى جماعهم العلم إمامي شاطبي رحمه الله فرمي اختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في الأحاديث على خمسة أقوال إن جماعة بينج معناي هيق ان إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام زورني خلق أو فيوثي جماعة والثاني جماعة أهل جماعة أئمة العلماء المجتهدين أهل علم يعني والثالث الصحابة على الخصوص صحابة جماعة والرابع جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر يعني يعني الإجماع والخامس جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير خلافه دولت كابو يكم يكم دعنيك ما باس من ابن تيميه باس كدو بابي كي نشرش يسته بان جاكي شاطبي كي نشرش يشي كان السلف الجماعين السلف دوام يشي كان السواد الأعظم دوام جماعة أهل العلم سيام الصحابة على الخصوص بيت شوالة أبغافها في أنجم أبيتها الإجماع الإجماع أبيتها اجتماع المسلمين على أمير يعني جماعة المسلمين مع إمامه هموا أمانة تفسيري جماعة سعود المسلم ها؟ بالمسلم يكم السواد ال يكم؟ الس فهم السلف يا كم فهم دوم السواد الأعظم من أهل الإسلام سيم أهل العلم يا جماعة وأهل العلم شارم الصحابة على الخصوص يعني الصحابة بينجم الإجماع يا إجماع أهل الإسلام على أمر وبدأ الإج ششم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير طبعا الانترنت زادكين مجاني يا كل شيء هو بيعقاء جماعه الحق يعني الحق واهله الحق واهله نعوه اهل العلم خصوصي ثاني اخر صحابه وسلف سلف سارس جيلكه الله مطمئن الصحابه على الخصوص هو قولك قولك شيخ ربيع عشان كسر قوتي مثلا بربها لي لتعريف الجماعه عليهم جماعه الحق واهله وحافظ بن كثير وأولاد. ابن مسعود أحسنت. خو الأخير ابن مسعود. خوي سألتوني أو أنا بكين المهم باب باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن العباس بن الفلام الطيالسي حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي ترجمي سيهين هنا وحكمي لسره شخصنا هنا ونيا الشيخ المسلم نامي هنا نامه. المهم دار قطني لسر عبد الله الكري العباس هذا لا بأس به. دار قطني الله لا بأس به، وخطيب بغدادي الله الثقة. قال حدثنا عبد الله بن عباس الطيالسي قال حدثنا سعيد بن يحيى الاموي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عاصم الكوري بهدلهه بن ابي النجود هو شيخ القراء يعني المقرئين عن زر زر كوري حبيش زر كوري حبيش نخضرنا تابعيا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة يعني وسط وسط لا حشك خوي على بحبوحة الدار وسطها. يقال يعني في اللغة تبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام وكل نهاية من أراد بحبوحة الجنة فلينزم الجماعة. فإن الشيطان مع الواحد وهو مع ال وهو من الاثنين أبعد. بس ناديهم لحاشكات والله اسناده حسن حديثك صحيحه صحيح لغيره طالما سنده حسنا من اراد بحبوحه الجنه فلينزم الجماعه او حود معنايك كذما ب لو حوتك كامل حق وكامل بعضه ها ها أجلش شن نمان لواقع أو كان لسشن هميا شرطني أجل جماعة المسلمين وإمام نبوون أو كانت الأمينين ليش وينك عالم نية حققها هاي كابو كابو فاليلزم الجماعة هر كام يشنهبو بتايبت حققها لهاي بتايبت حق, حق. ولهم لكل مجتمع جدا طائف منصورة هالهاي أهل علم هرهاء ما بردك حتى ها ه حسب بزاك جماعه الوحش هنا سر نعم من الناوي سلفيت من طبعا بو اهل سنة. چون اول امروز جهلی سونم، آیا این سونم جهلی سونم؟ که اویم کلمه آخر سرمن هنا با چی بشر؟ کتاب و سونه بفهم میکن، بفهم سلف؟ الی وعشقت؟ الی وعنت وای نگم آن داشتی؟ چونکه او تفسیر آیات سلف کدی انبوا؟ ابی ولی باقی. اگر برات یه سنت بینه، نه تو این. لیوی ابوا یه کزل قلم مفهومها رحمتی خواه لشگربانی، رحمت واسعه، لم سرد مازورج لساريق سايكر وتيبو إليها ضميمة حدش نجار أيود أيود أمر زيادة ضرورة. الكتاب السنة. حتى اللي شريته اللي الله شيب على قديمية استدلال بو غنبر استدلال بقرآنك استدلال بو شون قويش خوي الله أليم أعلم في غنبيت الناية بآيتي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أولئك رسول الله وخاتم النبيين أوه إن شاء الله ما ها هالأماء أما بلقين أسترأوي كوا في غنبيت الاعتيادية بيت شون خاتم النبيين في اللغة بمعنى الزينة لا بمعنى النهاية الزينة أليم إيمان من محمد قريب عبد الله زينة النبيين لكن ليست في الآية، ليس في الآية ما يدل على أنه لا يأتي نبي بعده. بولمنا وجوه يومئذ ناظرة إلى رب عالم بعت الزلام. بولمنا اماكنه فلشن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أين ناظرة بمعنى متفكرة. وهل أم أعتى خوي برجية بدليل فلان فلان فلان. أول كابو أبيشوف كي من فهم السلف أو آيات السلف شو نيته أو موضوع السلف جاء وتوه أثار كاني بويا تجاني تبي كنوزينا لا يناشي. الشيعة هم أهل السنة <تصفيق> الشيعة هم من بازار وو خم على و الشيعة هم ولا ما يعني ناشاربون. كابو لا بد منه أبي بغي فهم السلف أو الناوان اللي برودي. طالما قبل يوحي ناوي هينترده هنا عم ترده هنا أو أبي أخصتله من أراد عقلانيش ما يراسقه؟ نصراني ولا أي شيء؟ نصرانيش؟ هيش يجوحي أمين؟ الشيطان من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فإن الشيطان مع الواحد وهو, مع وهو من الاثنين أبعد قال رحمه الله حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ثقة, ثقة قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قيامي فيكم فقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ديسال حديثة صحيح لغيره إسنادي حسن. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه زيد زيد كري سلام ابن أبي سلام زيد ابن سلام ابن أبي سلام أن زيدا حدثه أن أبا سلام يعني لبا فيلي خلو عجرة زيد أتمام كري سلام سلام يشكري أبي سلام أبو سلام ناي منطورة منطور الأسود الحبشي أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري أن الحارث حدثه حارث الأشعري صحابي بعك حارث ناي الحارث هادش الحارث ابن الحارث صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن وذكر الحديث بطوله حديثة كيها من وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلا لي إمام أحمد هاتوبة طويل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا امركم بخمس أمرا الله تعالى بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع فرمان كانت تتحول الى المكان الى المكان الى المكان الى في مكاني المكان الى المكان الى المكان الى المكان الى المكان الى المكان الى الاجتماع الى عن الى المكان الى المكان ولات المكان هم العلماء والأمراء. على الحق وفي الحق والهجرة والجهاد في سبيل الله فمن فارق الجماعة شبرا بست يعني فقد خلع ربقة الإسلام ربقة لا عاش كأخوي نسيت ربقة في الأصل بكسر طبعا في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها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 في عنق الوهيمة أو يدها تمسكها والمراد ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام يعني أويك لحدود إسلام وأحكام كاني وأوامر نواهي من عرى الإسلام أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه يعني خوي أركسي أو كات خوي لا لإسلام لا دعم جاء يثرب دام ماليناكي في كافر بيتواء من رأسه يعني فقد خلع ربة الإسلام من رأسه السليق ذاك خروج إما من كمال الإسلام والإيمان أو منه أصلا يعني إما لكمال إيمان وإسلام دتشونا وفِزْقُ فجورة سیاقه کاش با در چونی کلینیه سیاقه با خروجی که او کخوارج او کفرق بله من هی درشیله اسلام تاود درشیه و منتصبیشه با خوارج پیامتری خوارج به فرقی اسلامی حساب کن بله من درشونه او که اذاریقه یعنی جه میکن به فرقی اسلامی حساب کن منتصبن با اسلام و نیجر کانو اهل قبلن فلواقع بله من درشونه هندي كان دلتني وقت جه ميقان إلا أن يراجعني إلا أن يتوبه إسنادك إسنادك صحيحة حديثك إش صحيحة والحديث صحيح كان الشواهد طرق ترهي ومجمعيك زور للمحدثين، روايات كدواء رواه الطيالس في مسنده وأحمد في المسند مطولا ومختصرا عبد الرزاق المصنف والترمذي في الأدب وابن حبان وابن خزيمة والحاكم والطبراني في الكبير هرهم يانل زيد كوري سلام ورواية كدوى والحديث صحاحه الألباني في صحيح الجامع وقال رحمه الله وقال إمام الأجر رحمه الله وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوه السختيان ابن أبي تميمة نايكيسان بن أبي تميمة يا عفل أبي تميمة عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة يعني من طاعة ولات الأمر وفارق الجماعة ومات فميتته ميتته ومات فميتته تف ميت اسم ميتة هيئة يعني هيئة موته جاهلي ميت تموت على ما مي... على ما على ما على ما يموت عليه الجاه الجاه الجاهلي يا الجهال الكفار المشركون سفدي سفدي أوان قتلوا كشتنوا، برينوا، تفرخوا جوازب. حديثك حديثك صحيح وإسنادك إيش صحيحه إسناد سنادي المؤلف إسنادك صحيحه وحديثك إيش صحيح؟ قال الإمام الأجري رحمه الله وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستان. أبو بكر كري أبو داود أبو بكر كسيكي الثقية وكحافظ بن حجر على الثقة صاحب التصانيف حافظ بن حجر التوثيق ودار قطني على الثقية إلا أنه كثير الخطأ سيك دار قطني على كثير الخطأ بلامتشي في الكلام على الحديث نكفي الرواية لرواية كشينية ثقه ولكن في الكلام على الحديث كثير خطأ كابو لدعي توثيقي أمانة توثيقي تجريحي باوكي نابن تنكا الله باوكي عبد الله إن أبو داود قوان كتابي سنن الله ابني كذاب الله عبد الله كرم كذاب أو اجل ان يكون هناك عباره عن ابو بكر و ابو دود و نبوءه كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك متمكنش ومعرفه ايه ايه وحافظني. ايه بقيمة ايه ايه باشا. ايه بيج نوتيان. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه إيه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه قال حدثنا محمد بن بشار وبندارة ومحمد بن المثنى أن محمد بن جعفر وغندرة حدثهم عن شعبة عن غيلان بن جليل عن سياد بن رياح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية ومن اعترض أمتي برها وفاجرها اعترض أي ضرب وقتل يان بشرى. ومن اعترض أمتي برها وفاجرها كسب كتن أمتي منه وشاك وخلافي بوكشيت يان شري لنوكال يان ليبدأت روي ولا يحتشم من مؤمنها يحتشم يعني شرب النكار شرب النكار شيء لا ولا يحتشم المرء السحيح الصحيح المسلمه يعني اخوي لا ندعت. وأقل الاستحياء من مؤمنها يعني داس بارزينك أخوي من إمام ذلك ولا يفي لذي يعني خوان وفاء النبيت بو أو كسانيك كحيمانيا هيا لكامصلماننا بجد أهل عهد بكوشر يا أهل ذمي بكوشر شروح على لا يوفي بعهد الذميين يعني يهود نصارى جزيرة بجد والله جزير يهود نصاران أو نامان بكوشر كافر غلب استكيه الجزيه كانه يتيان له وشنتو تشوشا غواشا نوقستنيان دي تش زياد كدون وزيدانين بيت وفاء باعهدن ولا يفي من الوفاء لذي عهدها الذين لهم عهد وأمان من المسلمين دمته بل ينقضوه ويقتلهم كما يقتل المسلمين يعني تفسيري كتريش بو أم ولا يفي لذي عهدها يعني لا يوفي بعهد البيع بيعتي اللي قلتني أنا هي أبي بقصي ولي أمر بك بقصيناك باوض دو تفسير تفسيرا كدواء هولما وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِهَا أو كسبك يوم مسلمانان تاكو خلاب ببخجر شرعنا قبل بكار شرمو حياة لإيمان دارنكا إيان خينا فالذي لإيمان دار ويان أهل كتاب أهل جزية أهل عهد ببخجر فليس مني فليس من أمتي ومن قتل تحت رايه عميه بكسر يعني عميه بضم بضم وبكسر حاول ما هل ما فتحها بلى هو طلعت عازقيه حاول ولكن امي يا بكسر الزياطر و هندي كيش بكشي يا ولانا بظم بفتح ولا ما اقل ما تبعيك هات بنازلن بو ومن قتل تحت راياتن امي يا بشديني مكه و شديه اقش اممي يا راياتن امي يا الله يحتاج امي بو امي يعني راياتي قم رأي عمي بو الأمر, ال... الأمر الذي لا يستبين وجهه شرعك جهادك نازل بوجه وجهه لا يس... الأمر الذي لا يستبين وجهه الأمر الذي لا يستبين وجهه وقيل كناية عن جماعة وقيل كنايه عن جماعه مجتمعين على امر مجهول كونتا وجماعات حزبي كذانا و بوجه كذانا او علميه خشينا زي شكاشي وقيل كنايه عن جماعه مجتمعين على امر مجهول لا يعرف انه حق او باطل اما تشجينا زينا اي اب زي باطله أسوأ وأخبث، ومن قتل تحت رعاية عمي، ألكس يلا جرب بيداخي نفاميو نزاني دايم جمر رايتي داب بحجرات، أوانى عادة لجد أو بيداخانا كوب نوى لو جماعت وحزبنا كوب نوى، كالظلال ين نازن بوتي أمس تفتكان يانا ما حاض يانا يعصب للعصبية، يعني متعصب بو عصبية يعني بوتي بو بنماضة بو حزب قبيلة عشرة مثلا شخص جماعتي فلانكس هاد هاد الكومرال جماعتي كسي تالي ويا وأنا شخص فعل شخصية يالا قبيلة يالا وبو يعني أنا حقش به لبرنا تو يالا بر عشرة يالا بر لو يعني حقني ويقاتل العصبيه ويدعو للعصبتي يا لعصبية ويدعو للعصبتي عصباء كسكار باوك براو خزم عشرة أمان أو قال لعصبية مات نيتة جاهليه. يعني يقاتل ويدرو جان العصبة له يعني لعصبته يان أو لعصبية عصبيه يان ويدو هذو لعصبية يعني الاعصب هذو اي با <تصفيق> نورس اه يعني كسيك بون منى خلقو كسو كو... خلقو كاتوا لا ما ضحكتني كسوكاري خويا شلون كودني كسوكاري خويا يان دفاع كذن لبركس كالي خوي لبر بن خوي. خوي التعاصب للشخص التعاصب للقبيلة التعصب للحزب التعصب للقوم التعصب للمذهب حموة ما ممنوع على شرع إسلام شو مهاجرين أقول دون شرعيش كيف يقول المهاجرين أتيالي المهاجرين أبي تتيالي الأنصار قال أبي دعوة الجاهلية تدعون وانا بين الله ظاهر انايكم دعوها فانها منتنه تعصب بيش نعبد حتى ناوكه شرعيش بدون منعه ناوكه بل ام ايشك نشري دتجاي ناوكه شنا شرعي بي مسمى كاش ايشك نشري كسي بكسله تعصبيت ام عصبي العصابه لا يوجد عصبي لا يوجد عصابه لا يوجد عصابه لا يوجد عصابه لا يوجد عصابه لا يوجد عصابه لا يوجد عصابه باوكو يوجد عصابه لا يوجد عصابه لا من يعين قومه على الظلم هذا الجع اشعائر واه يعني الله عشتي فلان شلون واك قلنا حقي جويت حد يدافع يعني او نخ والجاهلين انا وعربي شنو ناكل شيء ها انت يا اختها ها اختها اذا هذا الطريق عشتي جوال ناكل دواريش الزور ذوره ذل قبيحه الله عشن شلون ابن مالين واك بابني علي شي اخوت يعني انت ظلمت كدو ابي جزاك شيء ويحكم حليقة قانون حليقة يا بون مشور حليقة. أتنابيتو ظلمنا أبرام بركتي. بويه من يعين قومه على ظلمه عصبيته هو عصبيته. أخويا عصبية. أخويا عصبي أخوي نسبة ولاي كذي. عصبة. لو حسب عصبة كلمة عصبية يعني جماعة. بس عصبتها، عصبة قومك هي. عصبية يعني جماعة. قال رحمه الله حدثنا طلعتي حديثك صحيحة واسنادكش اسمها صحيحة وانيا اسنادكش هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه مجمعي زورلا علماء روايه كالواء قال رحمه الله حدثنا ابو محمد بن صاعد يحيى يا حيكو لصاعد ابو محمد يا حيكو صاعد ام شخص بسام دار قطني دار السوري سيردار قطني عنه فقال ثقه ثبت شيخي شيخي اجري برسان البرك الذي يحيك أبو محمد ابن صاعد لا كان محمد يكون صاعدة أو غلطة أبو محمد حاشي رقم أو ثبت من لا تعليق الإسلام نقرأ مك لويدا إمامي ذهبي الله برسال أو شخص صوته تثقة ثبت قال حدثنا محمد بن سليمان لوين ما للمحدثين لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غيلان بن جري عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة يعني من طاعة ولاه الأمور وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين المجتمعين إلى إمام واحد أو اجماع المسلمين على أمر واحد أو أو هرم في مكان هموم في مكان كبر اسمك ما تنميتة جاهليه ما تنميتة جاهليه أم اسناد الصحيح والحديث الحديث صحيح وقال وحدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ثقه خطيب بغدادي ثقه قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا ابو هشام الرفاعي ابو هشام الرفاعي محمد كوريزيد. محمد بن يزيد بن محمد شكاء أبو هشام بن رفاعي قال ضعيف قال الخاري رأيتهم مجمعين على ضعفه قال ابن حجر ليس بن قوي أمام من النسائي تضعيف قدوى أبو حاتم الرازي تضعيف قدوى وهو ذهبي لكاشف ضعفه النسائي وأبو حاتم الرازي كما قال الذهب الكاشف يعني عجيب محقق الله إسناده حسن الله أخوي ضعيفة ورأيتهم مجمعين على ضعفه ابن حجر ليس ابن قوي دعي الله إسناده حسن إسناده حسن وإسناده ضعيف إسناده ضعيف طالما لكن تابعه أحمد بن يونس التميني وهو حافظ في النساء والحاكم كما في خو أو إسن هذا خوي أمي ك أميتها ضعيفة أم أمي ضعيفة. أما طريقك تصحيح حديثك يا تحسيني بك حديثك بالله الحديث حسن لغيره وصحاحه بعضهم عندك جدنا صحيح تيملا حديثك حسن حديث عبد الله مسعود حسنة بلان استادك ضعيفا اخر لابل متابعك يوايكلوا استادك ضعيفا بلان متابعها طريقك بزبعتوا بيبحث قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر سر كري حبيشة عن عبد الله عبد الله كري مسعودة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فخط خطا خط الشراحيشة فقال هذا الصراط ثم خط حوله خططا فكسر فعل جمع الخطط فقال وهذه السبل فما منها سبيل الا وعليه شيطان يدعو اليه قال رحمه الله حدثنا ابن عبد الحميد ايضا يعني حلقه شخصيه كم عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي المتقدم قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال اخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدله عن ابي وائل عن عبد الله عبد الله بن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا قال باصبعيه على الأرض, على الارض خطه يعني فعله قال يعني فعله لزمان يعرفه عن دجاله قال هكذا هذا سواه قال هكذا يعني قال هكذا يعني فعل هكذا معنى الفعل يعني قال على ارض خطة يعني آه خطش آه خطة الخطة الخطة بكسر بكسر الخاء والخطة بك إيش خطة وخط ما يخططه ما يخططه الإنسان لنفسه من الأرض ختِج بُخُذ رأيك شيء أو في وتر خطة. قال هذا هذه سبيل ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويسار. وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو له. ثم تلا وأن قرأت ثم تلا تلا لقى القرائة فقلت شيء عجتني ربي تلاح حفظا نعم شرطني قراء حفظا تلاح لقل قراءة فرق خشية تلاح يعني يسأل قراءة قراءة لكلمة أو لجملة وأن يكلم لداني بلي أو كلمة بلي أتلوها ناتواني بل اقراها بكلمه يكش به وجمله يكشير او في اقرا بس تلابس بو جمله ثم تلا وان هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون الخطوط التي عن يمينه ان تتقون تتقون ماذا لعلكم تتقون الخطوط التي عن ميني وإساري؟ قال الإمام الأجري حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلوي القاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلوي القاضي أم شخصاء؟ إيش قال؟ كاني شافعي كان فاضلا كبيرا كان فاضلا كبيرا من وجوه أصحاب الشافعي. محققني هنا وانيا. ها؟ لب لب يشترينا يامي هنا. كان فاضلا كبيرا من وجوه الشاف من وجوه أصحاب الشافعي. إنيش أكل قدر طلبه كان. أحمد بن إسحاق بن البهل القاضي قال حدثنا أبو سعيد بن وعبد قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد مجالد يحيي كري معين بمجالد الله لا يحتج بحديثه لا يحتج بحديثه فهو سنة ضعيفة مجالد كري سعيدة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 ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون بشرير لربو ان شاء الله ايش معنى سبب معناه حديثا كان بس نكتب كم درس وفائدة زرغ وديتها ان شاء الله ندرس كثير توا ويمكن واشارة بدينة سوداني ام بابا صلى الله